الحمد لله رب العالمين الحادثة الدائرة بين هشام البيلي والشيخ رسلان وأنا ما كنت أتأكلم في هذا الأمر لولا ما نقل عني منذ شهور لما دار الكلام وتكلم الشيخ رسلان في هشام البيلي وقال فيه ما قال وكان كلام الشيخ حينئذ مجملًا لم يكن قد اظهر الشيخ وكان الشيخ يتمهل ما كان الشيخ يفصح عن كلامه في هشام البيل ساعتها قلت وهذا مرفوع على يعني انتم تسمعون كانش كان كنت أقول لا تقلدوا احدا ولا يقلد رسلان في اذا بدع رجلا علمنا عنه السنه كنت أقول هذا الكلام حتى يظهر لنا الشيخ رسلان وجه البدعة عند هشام البيان وهذا لسببين السبب الأول أننا إذا وافقنا الشيخ رسلان في كل شيء فقد أعنى الشيطان عليه أعنى الشيطان عليه بل ينبغي أن يناصح الأمر الثاني. أننا كما قلنا ليس في منهجنا كهنوت ليس في منهجنا كهنوت أبدا إذا كان هناك رجل أظهر السنة وكان هناك من أهل العلم من يثنون عليه وكان الشيخ نفسه يثني عليه ثم بعد ذلك يحدث شيء فيقول هو مبتدع حينها نقول وما وجه البدعة إذا ظهرت لنا البدعة تكلمنا وقلنا لبعض الرجل الشيخ بصلان أهل للجرح والتعديل الرجل أهل للجرح والتعديل كلامه في ذلك مقبول لكن كما قلت إذا علم عن الرجل السنة ثم بدعه أحد من غير أسباب فلا نلزم بذلك أو على الأخص أنا لا الزم بذلك. أما من يقول بأنه هو في ساعة وهو مقلد للشيخ رسلان مثلا وأنه يتبعه في ذلك فله ذلك لكن أنا أتكلم عن نفس أنا ما قلدت أحدا والحمد لله يوما من الأيام ولا أبيح لنفسي أبدا أن أقلد أحدا لا سيما في هذه المسائل لأن هذه المسائل هي جرح وإما أن تكون لله عز وجل وإما أن تكون غيبة محرمه وأن تكون قد حن في الناس يلقى بها المرء في جهنم عياذا بالله فأنا لا ابيح لنفسي أن اقلد أحدا في هذا البيت لكن نحن تابع لعلمائنا في هذا الأمر قد يخفى علينا وجه التبديع إذا ظهرت الأسباب قد يخفى علينا وأهل العلم يثبتون هذا الأمر فنحن نقول قد خفي علينا ما لم يخفى عليهم فنحن تابع لهم ليس هذا هو التقليد والتقليد معناه هو أن تقلد ما لن تلزم بتقليده أو أن تسبع المرء في كل كلام الشاهد فكنت أقول لا تقلد احدا فإن أظهر لنا الشيخ رسلان بدعه الشام تبعناه في ذلك وإلا فإننا لا ندري متى يفتن المرء لا ندري لا الشيخ رسلان ولا الشيخ الباني ولا الشيخ ابن باز لا ندري ولذلك أن المسعود يقول من أراد أن يستن فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه أنت لا تدري انا أقول هذا لله عز وجل قد يفهم بعض الناس الكلام إلى الآن فهما مغلوطا لكن أنا أقوله لله ان نحن سنموت سيموت الشيخ كما مات الشيخ الالباني الشيخ ابن باز سيموتون الشيخ رستن سيموت وأهل العلم سيموتون فلو أنهم خلفوا من بعدهم تقليدا لطلبه العلم يموت المنهج الصحيح أو يندر في الناس لكن لو عاملنا الناس وعملنا طلبة العلم وأن ألا تقبلوا منا كلاما إلا ببينة ودليل وإذا اخطانا نصحونا، فهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم لا تعني الشيطان على أخيك ينبغي إذا تكلم في أحد لا سيما انا أقول هذا الكلام وأنا سأفصل هذا الكلام لو أننا سمعنا برجل مشهور بين الناس انا ارجو من إخواننا أن يفهموا هذا الكلام علي لان هذا الكلام كما نقل غير وأن أتكلم لنا كما قلت أنا ما تكلمت وما كنت وكان بعض الإخواني يطلب مني أن أبين وأن أتكلم وكنت أقول يعني دعكم من هذا لكن ما تكلمت إلا لما نقل عني شيء أنا سأذكره فالشاهد لو أنه عندنا رجل مجهول الحال عندنا داعية مجهول الحال عندنا داعية مجهول الحال مجهول الحال أي عينه معروف نعرف شخصا نعرف اسمه لكن حاله لا ندري ألو على السنة ولا على البدعة ما ندري ثم جاءنا عالم من علماء أهل السنة فبدع هل يصح لنا أن نتوقف في تبديع لا أبدا ما يصح لما وما الفرق بين هذا وبين الذي أذكره الآن؟ هذا مجهول الحال هذا مجهول الحال ومجهول الحال الأصل أن أهل العلم لا يتكلمون إلا ببينه هذا الاصل فإذا بدعوه ولم يظهروا لنا وجه التبديع فنقولهم أدرأ به منا فهو بالنسبة لنا؟ مجهول الحال ليس له عندنا من معتقد ما ندفع به بدعته مفهوم دي ولا لا مفهوم لكن لو عندنا رجل مشهور وعلمت السنة عنه علمت السنة عنه وعلم من أهل العلم من اثنى عليه ثم جاءنا واحد من اهل العلم فبدعه هل حينها لو لم نأخذ بتبديعه نقول نحن نرد كلام أهل العلم لا إنما ينبغي عليه إذا بدعه أن يظهر سبب تبديعه لما لأن له عندنا معتقدا صحيحا سابقا يقينا ظهر منه يدفع هذا المجمل لكن لو أن هذا الذي بدع من أهل العلم أظهر سبب التبديع نقول حينها نعم فهمتم الوجه الفرق ولا ما فهمتم طيب فكنت أقول هذا الرجل أظهر السنة وأظهر الـ الـ يعني الخير وموافقه أهل السنة على ما في نفسي منه ولذلك لما كان بعض إخواني يسألونني عن مم يعني ممن يؤخذ العلم أنا كنت أعدد ولا أسميه وكنت أقول ليس بلازم أن يكون الرجل من أهل السنة أن يكون عالما ليس بلازم الشاهد فالذي قلته سلفا أنه لا ينبغي لنا أن نقلد احدا ابدا أما الذين يعجزون عن فهم كلام أهل العلم نعم يقلدون هم شانهم لكن المقلدين, لكن المقلدين لا يحل لهم أن يتكلموا ابتداء وأنا قلت أن ما أنا فلا أجيذ لنفسي أن أقلد أحد الناس كما هذا الباس سعت قلت هذا الكلام حتى يظهر لنا الشيخ ما بدعه به حتى ظهر من أمر الرجل ما ظهر كلامه في الشيخ الألباني ثناؤه على الحددية الذين يطعنون في أهل السنة كالشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ وغيرهم من وغيرهم من أهل السنة وتخذيله لأهل السنة ورميه لأهل السنة بشيء ثم إحداث الفتنة بين أهل السنة ثم ما سأذكر شامو البيلي كان يعني كما تعلمون مع محمد حسان وهذه الطائفة في قنواتهم ليلا نهار وكان يمجدهم ليلا نهار في الوقت الذي كان فيه أهل السنة ها يحذرون الناس منهم لكن هو كان يقول أنا كنت أخرج الحزبيين من القناه وهو نفسه صاحب القناة اليس حزبيا؟ هو رأسهم الشاهد هو يقول هذا الكلام لكن المهم وكان يقع في قلبي أن الرجل عنده كبر أن الرجل عنده كبر وليس عنده تقعيد في العلم يعلم الله عز وجل أني أقول هذا منذ أن علمت الرجل ليس عنده تقعيد في العلم ثم هو عنده كبر وأنا أقول هناك خصال لو اتصف المرء بها يسقط أكبر خصله الكبر عياذا بالله لو رأيت طالب العلم أو رأيت عالما متكبرا يسقط مباشرة لأن يزدري الكل من اخوانه واقرانه يزدريهم فكنت أعتقد فيه ما أقوله الآن وقد ظهر من كبره من ألفاظه الكثير جلسه بعض إخواننا من طلبه العلم المشهود لهم بالخير، فيقول لما تكلم اخونا هذا في حضره بعض أهل بعض المشايخ كالشيخ حسن عبد الوهاب وبعض المشايخ فقال اما فلان فلا يحل له أن يتكلم في حضرتنا هذا كبر والعزه بالله هذا كبر وأشياء أخرى واذا تكلم مع بعض خصومه يقول يا فلان فلتأتنا نعلمك ولتأتنا تجلس تحت أقدامنا نعلمك زاحمنا بالركب نعلمك هذا كل دليل على الكبر عياذا بالله مع ما أراه عنده من من عدم تقعيده في العلم شروحه ليست شروحا علمية شروحه إنما هي قراءات وفك رموز على ما فيها من دخل على ما فيها من من دخل لانه بعض الناس يظن ان الرجل يعقد دورة ودورتين وثلاث دورات في النحو واللغة والصرف والعقيده والبلاغه و و و كل هذا لا ينبغي أن يقتر به ثم فرق بين القراءه والشرح هناك فرق ما بين الشرح والايه والقراءة كل الناس يستطيع أن يقرأ وقد يخطئ في القراءه لكن ليس كل الناس يستطيع أن يشرح شرحا صحيحا علميا يرجع إليه الشاهد كان كذلك ولم يزل حتى ظهرت كلمته في الشيخ الالباني رحمة الله عليه وهو قال أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه وافق المرجئة في مسألة الإيمان وأن الألبانية رحمة الله عليه قال بقول المرجئة في مسألة الإيمان وكنا ننكر على محمد عبد المقصود وفوز السعيد وحزبه وحزبهما هذه المقالة وما كنا نسمع له تعليقا ولا تعقيبا فكنا ننكر عليهم على هذه الطائفة أنهم يرمون الشيخ الألبانية رحمة الله عليه بهذه المسألة وهذه المسألة هي بعينها لما سئل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في من يرمون الألبانية بالإرجاء فأجاب رحمة الله عليه قائل هذا جاهل إما أنه لا يعرف الألبانية وإما أنه لا يعرف الإرجاء ودافع ابن عثيمين رحمة الله عليه على الشيخ الألباني رحمة الله عليه الشاهد هل الألباني رحمة الله عليه وقع فعلا فيما وفق المرجئه في ذلك عياذا بالله من ذلك هناك مصطلحات ظهرت جديدة ونحن قلنا منهج أهل السنة هو أن العبرة بالمعاني وليست بالمباني ليست العبرة عند أهل السنة بمباني الكلمات بألفاظها إنما العبرة بما ورائها ماذا تريد؟ فظهرت مصطلحات كمصطلح شرط الكمال وشرط الصحة وجنس العمل وتارك المباني الاربعه وهذه المسائل كلها متعلقة بمسألة الإيمان أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية قل عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه بعدما ذكر أصل الفرق أنها أربعة ثم قال ومنها المرجئ ثم قال ومن قال بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصية فقد خرج من الارجاء أوله واخره هتفهمون هذه الكلمة؟ قال من قال بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصية فقد خرج من الارجاء أوله إذا من قال من أهل السنة بهذا القول فلا علاقة له بالارجاء لا من قريب ولا من بعيد لكن اختلف أهل العلم في الأعمال عندنا الإسلام ما هو أن تشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة و يتاء الزكاه وشهر رمضان وحج البيت فعندنا الشهاده وعندنا المباني الاربعه عندنا ايه انا ارجو الاخوه ان تفهم هذا الكلام عندنا الشهادة والشهاده تلفظ باللسان واعتقاد بالقلب ثم مقتضيات هذه الامور ومن هذه المقتضيات هذه المباني الاربعه الصلاه والزكاه والحج والصوم هذه الاربعه وهذه تسمى عند اهل العلم بالمباني ها الاربعه او الاركان الاربعه فاختلف فاتفق اهل السنه بعد خلاف على ان تارك الزكاه والحج والصوم تكاسلا لا يحكم ليس كذلك ها معايا ولا نمتم اختلف أهل العلم ثم حدث الاتفاق وثبت الاتفاق بعد إلا ما ينقل يعني عن طائفة لكن هذا صار متفقا عليه بين أهل السنة أن من ترك الزكاة والصيام والحج تكاسلا معروف أن من ترك واحدة أو ترك واجبا من واجبات الإسلام جحودا يكفر غيابا بالله لكن الكلام في المتكاسل، فمن ترك أقر ثم ما ادى تكاسلا فهذه الثلاثة أهل العلم لا يكفرون تاركها خلاص ثم اختلفوا في تارك الصلاة ثم اختلفوا في تارك الصلاة فجمهور الفقهاء كالمالكية كالأحناف والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة قالوا بأن تارك الصلاة كسلا لا يكفر والمشهور من مذهب الأم أحمد أنه, أنه كاف إذا لو قلنا بأن مذهب الجمهور ما هو في تارك المباني الأربعة ها اتفقوا على أن تارك الزكاة والصيام والحج لا طبعا هو هو فعل لكبير وبينه وبين الكفر ها شيء قليل بينه وبين الكفر شيء قليل وهو على بين يدي الله عز وجل ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه وهو إلى, إلى النار أقرب كل هذا ليس فيه امتراء وليس فيه شك لكن الكلام على هل يخرج من ذلك أو بذلك من مله أم لا هو الكلام هذا الآن ف... اتفقوا على ذلك الزكاة والصيام والحد متكاسلا لا ثم جمهور الفقهاء لا يكفرون ذلك الصلاة كسلفا فينضمون تنضم الصلاة إلى الثلاثة فصارت من اربعه عند الجمهور ها طيب. ثم ظهر مصطلح جنس العمل فيقال لقائل لي... هذه العبارة ما المراد بجنس العمل هل تريد جنس العمل جنس الأعمال الاربعه جنس المباني الاربعه أم تريد جنس أي عمل كالمستحبات والواجبات وهل أصلا هناك من بني آدم من لم يعمل شيئا قط هل هناك من بني آدم ذلك يعني هل هناك من بني آدم من لم يعمل حسنة هل هذا يوجد اصلا يعني رجل أطعم ولده، ليست حسنة؟ أطعم ولده، هذه حسنة. إذا كان المراد أي عمل، هذا ليس متصورا اصلا إن كان المراد بجنس العمل أي عمل، وإن كان المراد بجنس العمل المباني الاربعه قد أعلمناكم هذا الكلام. لكن كما قلت وعيد عبارة ابن المبارك من قال بأن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعه قص المعصية فقد خرج من الإمجان جاء جامل بيلي واتهم الألباني رحمه الله عليه بذلك لكن كما تعلمون أولا لماذا الألباني ثم لماذا مسألة الإيمان لماذا ثم لماذا التمسح أصلا بالألبان ابتدائه البني صار عالم على السنة وصار بشهادة أهل العلم الكبار أعلم أهل الأرض بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمانه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجدد لها أمر دينها كان هو الالباني الله عليه كما يقول الشيخ ابن باز لا أعلم تحت أديم السماء أعلم من الألبان وقد مات والناس يحتاجون إليه رحمة الله عليه لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول الألباني مرجع لا يستطيع لو قالها لقامت عليه الدنيا لكن يغلفون الكلام كما كان محمد عبد المقصود و. اخوانه يقولون الألباني حسنة الأيام علامة بلاد الشام إمام الدنيا للسنة وا وا وا لكن لم موافق المرجئة كذا كلا فيظن الظان أن الرجل يعظم هؤلاء وكان السلف يقولون لو أنك كان يعظمون أحمد بن حنبل ويعظمون هؤلاء اليوم طيب ويتنقصون من يتبع أحمد بن حنبل فينقل لهم لما تعظمون أحمد ولا تعظمون خلانا لأنه لولا لم يعظم أحمد لقمت عليه الدنيا لكن يعظم أحمد ثم يأتي على أتباع أحمد رحمة الله عليه ويتنقص منه فالشاهد فرمى البنيه بالإرجاء وقال الألباني قال بمسألة شرط الكمال شرط الإيه كلمة شرط الكمال كلمة الحادثة كلمة ما معنى حادثه السلف ما يعرفون هذا الكلام السلف كانوا يقولون الايمان قول واعتقاد وعمل انقطاع بطاع القصص والمعصيه وان الاعمال من ها من الايمان ظهر المصطلحيون واول من ادخل هذا الامر الفلاسفه علم الكلام اتى فاحتاج اهل السنه ان يجابهوهم ب باصول الفقه فظهر ما يسمى بالشرط والركن والواجب والمستحب وهذه الأمور الشرط يكون خارجا عن الشيء والركب يكون داخلا فيه لكن عادة الشيخ الالباني رحمه الله عليه أنه يفصل في المسائل تفصيلا هذه عادة وعنده من الجرأة في الحق ما لا تراه في غيره من أهل العلم حتى ولو أحدث شيئا يراه لازما لتجلية منهج اهل السنه والجماعة وأنتم تعلمون أن السلف ما كانوا يعلمون شيئا اسمه أن الله عز وجل مستوين على عرشه بائن من خلقه كلمة بائن من خلقه ما كانوا بحاجة إليه لما ظهر الاشاعره وظهر الذين ينكون استواء الله عز وجل على عرشه يحتاج أهل السنة بكل صراحة أن يقولوا بائن من خلقه وأن يقولوا هو مستوى على عرشه بذاته فهناك أوقات يحتاج أهل السنة إلى كلمات زائدة يجلون بها منهج أهل السنة والجماعة فكانت عادة الشيخ الالباني رحمه الله عليه ذلك وكما قلت من يتتبع كلامه يرى أنه عنده من الجرأة في تجرية منهج اهل السنة ولو بزياده بعض المصطلحات التي يفسرها بعده ما قل عند غيره فكان الشيخ الالباني رحمه الله عليه يقول بأن الأعمال شرط كمال لا هو قصد بالشرط ما عند الاصطلحيين ما قصد هذا ولا قصد أن الأعمال غير الإيمان لا قصد إنعمان غير الإمام ما قصدها وإذا أنا سأقرأ عليكم كلامه رحمة الله عليه يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب الذب عن مسن الإمام أحمد هو يعلق بنفسه في كتاب الذب عن مسن الإمام أحمد يقول إنني أبعى إلى الله من كل من ينسب إلي إلي إلي, إلي من هذا القول وقال إنه قال بخلافه إن العمل جزء من ها من الإيمان. وقال في تعليقه على صحوية وكلامه على صحاو رحمة الله عليه والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان يقول الألبان رحمة الله عليه هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلاف للسلف وجماهير الأئمة. كمالك والشافعي وأحمد الاوزاعي وغيرهم فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركاب كلام من هذا؟ كلام من؟ كلام الالباني رحمه الله عليه يقول بأن أن قول الطحاول رحمة الله عليه بأن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان الالباني يقول هذا خلاف مذهب السلف وهذا المذهب مذهب الأحناف والماتوردية وأن السلف زادوا عليه ماذا؟ العمل بالأركان قال وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح ابن ابن العز الحنفي هو كلام الطحاوي هو حنفي المذهب رحمه الله عليه قال بأن الخلاف بين الأحناف واهل السنه خلاف لفظي خلاف صوري لكن الالباني يقول إيه لا ليس خلاف صوريا يقول وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارق رحمة الله عليه بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب كبيرة لا يخرج عن الإيمان وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفعا فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في انكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك ولكن الحنفية أصر على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان وتكلف في تاويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا إلى آخر ما قال رحمة الله عليه ثم قال يقول في معرض كلامه في الطاعين على مسجد أم أحمد قال إن الرجل حنفي حنفي ما تريدين المعتقد ومن المعلوم أنهم لا يقولون بما جاء في الكتاب والسنة وأثار الصحابة من التصريح بأن الإيمان يزيد وينقص انتبه إلى هذا كلام الباني رحمه الله بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من الإيمان كلام من هذا الباني وأن الأعمال من يعني داخلة فيه ومع ذلك هو يقول أن الأعمال شرط إذن لا يقصد بأن الشرط هو للصلاح خارج عن الشيء لا يقول بأن الأعمال من الإيمان وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا الأح الحنفين ثم قال هذا ما كنت كتبته منذ أكثر من عشرين عاما مقررا مذهب السلف وعقيدة أهل السنة ولله الحمد في مسائل الإيمان ثم يأتي اليوم بعض الجهلة الأغمار والنشئة الصغار فيرموننا بالإرجاء. فإلى الله المشتكى من سوء ما هم عليه من جهالة وضلالة وغسال هذا كلام من يقول هذا ما كنت كتبته في ماذا بالسلف منذ عشرين سنة ثم يأتي بعض الجهلة الأغمار فيرموننا طيب، تسمع لكلام الحفظ ابن حجر رحمة الله عليه الحفظ ابن حجر باب الإيمان مستقيم يقول حفظ المحجر رحمة الله عليه في الفتح في المجلد الأول في الصفحة 46 قال والكلام هنا في مقامين أحدهما كونه قولا وعملا يعني في الإيمان والثاني كونه يزيد وينقص فأما القول فالمراض به النطق بالشهادتين وأما العمل فالمراض به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاهم إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى اسمع فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان هذا كلام من؟ حفظ محجر يقول عن السلف أنهم قالوا فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالاركان وارادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله هذا كلام من؟ حفظ نحجر الله عليه هناك في تعقيبات الشيخ ابن باز على الفتح أنك توضيح لذلك بعض الناس يظن أن الشيخ بن ماز انتقد هذا الكلام على الحفظ لكن الشيخ بن ماز كان يوضح كلام الحفظ قال ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان كما سيأتي والمرجئة, والمرجئة قال هو اعتقاد ونطق فقط والكرامية قال هو نطق فقط والمعتزل قال هو العمل والنطق والاعتقاد والفرق بينهم بين السلف اسمع انهم جعلوا الاعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله ذا كلام من كلام حفظ حجر رحمه الله عليه ومع ذلك نحن نقول كلمه شرط كمال وشرط صحه ليست من منهج السلف والأول طب وانما يحتاج اليها ولذلك لما سئل الشيخ عبد العزيز الراجحي في هذه المسألة قال ولا أعلم أن المرجئة قالوا بأن الأعمال شرط كمال فإن المرجئة أصلا لا يعترفون بالأعمال ولذلك خطأ جدا أن تنسب من قال بأن الأعمال شرط كمال إلى الارجاء لأن المرجئة أصلا ها؟ لا يعترفون بالاعمال وان الناس يستوون في مساله الايمان طيب فرح محمد البيلي ياخذ فتوى من الشيخ نبيل رحمه الله نسال الله ان يحكمه الشيخ الفوزان. ولما سمعت ما جرى بينهما قلت الرجل يسقط نفسه يسقط نفسه لما لما تقرأ في سيرة حسن في البياني في شيوخي تقرأ صفحة طويلة من شيوخي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان والناس مساكين ولا تدري ما معنى أن يكون فلان شيخا بأي شيء هل بالحضور أم بالملازمة أم بالتصويب من الشيء؟ يعني تبحث عن الشيخ تحضر عنده ثم تسلم له شيئا والشيخ صوب فهمك يقول يجيزك أن تكون من قلابه هو ذا، أما الحضور فلا فتق حضر على فلان وفلان وفلان, وفلان, وفلان وفلان أقول لو كان يحضر عند روز سنه كان يعد أن يحضر عند هؤلاء جميعا فراح يكلم الشيخ الفوزان سرا ويختلس منه تسديلا من غير أن يجيزه الشيء وأنتم تعلمون أن هذا يعتبر من الخيانة أن تكلمني وأن تسجل معي من غير إذني وأن تطير كلامي هذا لا يجوز ليس كل الكلام من العلماء ينشر كالمسألة التي نشرت في مسألة العز وعز الإمام محمد بن أبراهيم والشيخ بن باز معه لأمير سعود هذه المسألة يمنع على العلماء يتكلموا فيها في المملكة العربية السعودية ممنوع الدولة أصدرت أوامر بأن هذا ممنوع الكلام فيه وأنتم تعلمون أن الشيخ فوزان من هذه كبار العلماء يجري عليهم يجري عليهم وهو لا يخالفهم فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال ينشر فالرجل راح يكلم الشيخ فوزان سيأخذ منه مكالمة خفية من غير أن يعلم الشيخ فوزان بأنه يسجل الله هذا لا يجوز هذا لا يجوز كان بعض الناس يفعلون هذا مع بعضنا حتى يعني فوطنا إلى ذلك فقلنا له لا تكلمنا أبداً هذا ينشر يعني البغاء بين الناس وقد أقول كلمة على رجل عندي عليه شيء وأنا لا أريد أن يسمع هذا الكلام رجاء أنه إن سمعها وجد في نفس الشيخ ليقبل نصيحته بعد ذلك لكن إذا كان الكلام متعلق بالدين خلاص ينشر الكلام لكن الشاهد أن الشيخ الفوزان رحمه الله عليه ولذلك جاء بعض طلبة الشيخ الفوزان وشدد على ما فعله هشام بيلي و. أن هؤلاء يريدون أن يوقعوا العلماء بعضهم في بعض فقلت لو كان من طلابه ما فعل هذا والذي يسمع رد الشيخة فوزان عليه يعتقد اعتقادا جازما بأن الشيخة فوزان لا يعلمه ولا يعرفه الذي يسمع المكالمة يعتقد أن الشيخ الفوزان لا يعرف أصلا فالشاهد أهم العلم من منهم من انتقذ على الألبانية رحمة الله عليه كلماته لكن لا يصرحون به الشيخ ابن باذ رحمة الله عليه يسأل عمن يقول بأن الأعمال من يقول بأن ترك المباني الأربعة هل هو من المرجئة الشيخ ابن أل عن هذا رحمة الله عليه فأجاب لا هو من أهل السنة فإنهم اختلفوا في التفصيل الذي ذكرته في الثلاثه على أن نقول بأن الصلاه من تركها الشيخ ابن يقول هذا من تركها كفر الشاه فراح الشام البيلي يأخذ شيئا من هذا من عند الشيخ فوزان ثم يأتي يطير به ثم صار يتهكم على الشيخ وسلان ويطعن فيه ويتهمه بالكذب واشياء الرجل من يعلم الرجل يعلم أنه بعيد كل البعد عن ذلك نسال الله ان يحفظنا ويحفظ المسلمين جميعا والذي يعلم الشيخ وسلان يعلم يعني زهده وورعه ويعلم متانته والرجل لا هو يتكسب من علمه وراجل طلق الدنيا فيما حسب الله حسيبه حتى قال لي وليس عندي من الأجهزة شيء يقول هو قال لي ولا ليس عندي إلا التليفون الذي أخذته تركه من أمي وقال لهذا الكلام فلا يعرف شيء من هذا فلا هو يتكسب ورجل طبيب أصلا وترك يعني عمله بالطب لانشغاله بالعلم الشرعي مع ما كان لقيه من الأذى من أهله بسبب هذا الأمر ويوم أن أراد أن يتزوج لم يكن معه إلا من المال قرابة الألفين جنيه تزوج بهما ثم أخلف الله عز وجل عليه عن طريق خالي زوجه بأربعة الاف فعمل بهما ثم هو لا يتكسب من من ديني فيما أعلم الله أعلم فالشاهد الذي عنده هذه الأخلاق ما أظن أنه يكذب أو يسرق كما يقول الشام البيئة ثم الشيء الآخر مسألة أن تثني على أحد تعلم أنه يطعن في أهل السنة هؤلاء الأسماء الذين تعلمون أسماءهم وهؤلاء يطعنون في الشيخ ابن باز شيخ الألباني الشيخ ربيع هؤلاء العلماء يطعنون فيهم وينسبونهم إلى إرجاء ويقولون بعضهم أخف من بعض ويطعنون في الشيخ رسلان وغيرهم ومع ذلك هو يثني عليهم و. يقر مجالستهم وحديث ابن مسعود ان الرجل يعرف بخدني، ومن خفيت عنا عقيدته لم تخف عنا بطنه المرء يعرف بالبطانه لما دخل أظن عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه وكان الناس يسالون عن الربيع بن صبيح فكان يقول أي أي يعني ما هو مذهبه يقولون مذهبه هو السنة ثم قال وما بطانته قالوا قدريه قال إذن هو قدريه هو قدريه المرء مع من احب كما قال ابن مسعود وغيره لو كان في المجلس ألف فاسق وفيهم رجلان مؤمنان لرأيت الرجلين يجاوران بعضهما البعض ولو كان في المجلس ألف مؤمن وفاسقين أو فاسقان لرايتهما بجوار بعضهما الأرواح جنود مجلدة ما تعرف منها ثلاث وما تنفر منها اختلف هو يثني على هؤلاء لا غضبت عنده في ذلك على ما ذكرته سلفا وأشياء أخرى ذكرها غيري فالشاهد أنه يقبل من الشيخ رسلان تبديعه فيه يقبل من الشيخ رسلان تبديعه فيه والشيخ رسلان أهل للجرش والتعديل أهل للجرح والتعديل بخلاف غيره من أهل مصر الشيخ رسلان أهل للجرش والتعديل بخلاف غيره من أهل مصر مما لا يتثبتون ممن لا يتثبتون والرجل عنده تاني عنده اناس في الحكم على الناس نسال الله ان يغفر لنا ولكم اللهم امين